ومن معه من المؤمنين ليبدأوا آآ آآ مسيرة جديدة ولينشروا الاسلام في بقاع الارض كلها واليوم ان شاء الله رب العالمين نرى ماذا حدث بعد الطوفان ومن الذين نجوا مع نوح عليه السلام وما الموقع الجغرافي الذي انتشروا فيه وما موقع الجزيرة العربية من كل هذه الاحداث هل ظلت تتمتع بنفس الأهمية التي كانت تتمتع بها أيام وعهد آدم عليه السلام أم أنها همشت هم وأصبحت خارج قصة الصراع بين الحق والباطل كل هذا نتدارسه اليوم إن شاء الله ولكن في البداية نرحب باستاذنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا دكتور جمال مرحبا بك أستاذ دكتور جمال وصلنا في أحداثنا مع نوح عليه السلام إلى الطوفان فماذا بعد الطوفان؟ من هؤلاء الذين نجوا مع نوح وماذا فعلوا الحمد لله وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فالله سبحانه وتعالى يقول وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناه وما للناس آية إذا ربنا سبحانه وتعالى أهلك المكذبين الذين يعني يحدون الله ورسوله ومكن بعد ذلك أو في نفس التقييد تم تمكين للمؤمنين الموحدين اللي هم نوح عليه السلام ويقال كنا إنه الأربعة وثلاثة من أبنائه اللي هم سام وحام ويافث وأيضا النساء أبنائه الأربعة منهم اللي هو الابن الذي يعني غرق مع الناس ولكن زوجه نجا من الطوفان يبقى هذا على رأي عشرة أفراد وفي رأي يقول أنهم ثمانون مع أزواجهم يعني لكن هو يعني في النهاية ربنا سبحانه وتعالى مكن لهذه الفئة المسلمة في الأرض بعد يعني نقدر نقول قصة الصراع بفضل الله عز وجل انتهت لمصلحة الإسلام في النهاية نحب تقول أن الله تعالى مكن لهذه الفئة كيف كان هذا التمكين ما مظاهره؟ يعني مظاهر يعني مظاهر هذا التمكين نزلوا إلى الأرض مأذونا لهم من الله عز وجل في نشر الإسلام في أرض الله كلها في المجال الذي كان يعني مسرحا ل لحياة المجتمعات الإسلامية خمستاشر ألف سنة اللي بدأ بها. يعني أبونا آدم عليه السلام اللي هو فين المصرح دكتور جمال يعني أين مس... يعني هو الح... واضح أن المر... الانطلاق يعني كان دائما من منطقة منطقة ال... الحقيقة لأنه يجب أن الجزيرة عربية بوضعها الراهن ويعني الحدود والسدود التي وضع وضعت بينها وبين العراق وبين أرض إيران وبين بلاد الشام هذا الحقيقة ده يعني تقسيم جديد لم يعرفه المجتمعات الإسلامية منذ أقدم العصور فالمجال الحيوي الذي الل كانت تنتشر فيه الدعوة الإسلامية ابتداء من جزيرة العربي شرقا حتى حدود الهند وشمالا حتى شبه جزيرة الأناظول وعبر الإسلام إلى بلاد اليونان إلى أوروبا وأيضا إلى بلاد الشام وعبر الإسلام إلى أفريقيا علشان كده في حديث ماريو عن النبي سلم أنه حام سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم يبا يعني نقدر نقول أن مجال الدعوة الإسلامية مجال الاستخلاف الذي تحقق لنوح عليه السلام كان في الجزيرة العربية وامتدادها شرقا وغربا يعني صحيح في الأخبار تقول أن استقرت الباخرة في منطقة شمال أرض الرافدين في منطقة شرق تركيا وده يعتبر المجال الجغرافي لمنطقة جزيرة العربة ومحولها يعني نستطيع أن نقول ان جزيرة العرب ظلت هي المسرح للديانات السماوية ولصراع بين الحق والباطل ولم تنقطع أو لم تبتعد عن هذا الصراع لم تكن مسرح للديانات السماوية الدين واحد الدين. هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام نعم. ومن غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الأخيرة من الخاسرين لكن نقول ان جزيرة العرب ظلت هي قبلة المسلمين الأولى وستظل كذلك إلى أن يرس الله الأرض من عليها ومقص يعني و... و... ولذلك ابن القيم رحمه الله يعني كتب كلاما جيدا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد بيتكلم عن تفسير قول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار فيقول ربنا سبحانه على خلق السماوات السبع لكن اختصار العليا فيها ليكون مستقر لـ لـ لـ لـ الملائكة المختارين زي جبريل وميكايل وـ وـ وم يعني واختار أيضا اللي يهمنا بالدرجة الأولى اختيار المكان اللي هي مكة المكرمة الحرم الله الآمن لكي تكون فيها أولا الأرض حرم الله الآمن وتكون أيضا فيها قبلة المسلمين الأولى وإلى أن يرسل الله عليها الحقيقة قال يعني الأستاذ أو ابن قيم الجوزية بيقول أن من الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثروا في هذا العالم من أعظم آيات ربوبية الله وأكبر شواهد وحدانيته وصفاته كماله والصدق رسله فنشير منها إلى شيء يسير يكون منها على ما رواه دالا على ما سواء فخلق, فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه واسكنها من شاء من خلقه فلها مزية وفضل على سائر السماوات ثم انطلق بعد ذلك لهمنا بالنسبة لمكة وموقعها في الجزيرة العربية لا. بالنسبة للعالم كله فقال ومن هذا اختيار الله عز وجل من الاماكن والبلاد خيرها واشرفها وهي البلد الحرام فانه سبحانه اختاره لنبيه وجعلها مناسك لعباده واوجب عليهم الاتيان اليهم من القرب ومن البعد من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متدللين كاشف رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعدد به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا وجعل قصده مكثرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا كما ورد من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم ولدات الأم ولم يرضى لقصده من الثواب دون الجنة وأيضا في الحديث الواردة لكن ثم تحدث يؤكد هذا الكلام دكتور جمال أن حتى في وقت الطوفان كان فيه يعني شخص ممن استحقوا العذاب والإهلاك إلا أنه كان في حرم الله الآمن فلم يمت في الطفان أول يوم وبعد أن خرج من من حرم الله الآمن مات في اليوم التالي نعم هو مش ليس هذا يعني كان موقع الجزيرة العربية ومكة المكرمة وبيت الله العتيق في قلوب الناس في قلوب العالم كل الأمة العربية آه. حتى في عصر لما لسر ملامح الإسلام يعني قوم عاد لما قحتوا كما سنرى وأمسك عنهم القطر اختاروا وفدا يذهب رغم أنهم عفل لا يعني أشركوا بالله أرسلوا وفدا إلى مكة عشان يستسقي لهم يعني في القلوب وهذا الذي يعني لاحظه أبره الحبشي لم أجد قلوب العرب متعلقه بالبيت العتيق في قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يسمى القليص عشان يصرفهم إلى ففي واحد قضى حاجته فيها فرد ينتقم من العرب فحول يعني وجه حملةً لغزو مكة والكسر وهدم البيت العتيق فربنا سبحانه وتعالى قال ولم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم تواجه وجعل... ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في السجيل وأرسل عليهم طيرا أبيض ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصفن معقول يعني هذه بعض الملامح لكن أنا أود أضيف الشيء المهم ان هذا البلد الأمين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها فرع عليها وهي أصل القرى فيجب أن يكون لها في القرى عديل كما هي أو كما كما لا يكون لها في القرى عديل فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن ولهذا لم يكن لها في القرى عديل بالإضافة إلى ذلك يعني لأن لا يوجد جعلها ربنا سبحانه وتعالى قال جعل, جعل عرصاتها مناسك لعبادها فرض عليهم قصدها وجعل كذلك من آخذ فروض الإسلام وأقسم به في كتاب العزيز سبحانه وتعالى والصلاة في المسجد الحرام يعني عاوز يقول لها قدسية ولها أهمية فهي جديرة بأن تكون قبيلة المسلمين الأولى وإلى وهي قبلة الأنبياء وقبيلة الأمم والشعوب فلذلك هنا في يعني ربك يخلق وما شاء رضي لأن تعالى لا أن لكن وما شاء رضي الله تعالى أن يخلق وما شاء الحقيقة ابن القيم ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد كلمات الحقيقة تؤكد لنا إذن ظلت مكة المقرمة جزيرة العربي ما هو آآ آآ الأسئدة ومزار الأنبياء للأسئلة للطوف بالبيت العتيق والصلاة في المسجد الحرام ومنهم حتى إبراهيم عليه السلام أقام أقام يعني نعود إلى أهمية جزيرة العرب مرة ثانية وبخاصة في عصر إبراهيم عليه السلام ولكن معنا بعض الدراسات والصور التي تتحدث عن سفينة نوح وعن جبل الجودي فنشوف الصور والأرض الرافدينة كما نرى هو أرض الرافدينة الهرد العرق نجلة لو اخر خليطها من فوق نجد ارض الاكراد اللي هي المنطقة الكردية اللي فيها الجبال شرق تركيا يعني وشرق الفرات اللي هي وده الجبل اللي قدامنا اعلى الصورة العليا دي نجد اللي هو الموضع اللي قالوا فيه كانت سفينة نوح وشكله جيد نعم حتى شكله شكل سفينة نعم هنجد ان فيه ان شاء الله في صورة اخرى عبارة عن صوروه براديو كربون 14 فيه واحد استاذ أحمد سامي ابن أحمد المغلوس عمل حقيقة يعني صورة اللي, اللي بعدها يعني لو سمحت الأخ الكريم صورة التي بعدها. طيب إلى أن انتهت الصورة التي بعدها ممكن نتكلم عن حدود الحدود السياسية لجزيرة العرب. لا نقول كل حدود سجزيرة عربية كذا تمتد ما في فيه حاجة اسمها حدود جزيرة العرب. هي المخزن البشرية التي انطلقت شرقا وغربا لتقيم دين الله عزيز عشان كده نشوف سام أبو العرب بعديه كان في جزيل العرب مثالة هود هذا هو المنظر بتاع الجبل اللي كان عليه شكل السفينة اللي يقال انها مكان السفينة وعلى فكرة ابن, ابن كثير لما بيفسر واستوت على الجيودي قال ان أوائل هذه الأمة جعلها ربنا هذه آية للحس ان اوائل هذه الامة شاهدوا سامفينة نوح عليه السلام وايضا هذه اشارة لها ايضا في قوت الحموي معجم البلدان فهذا وهل شوفت صورة بعد كلا جبل الجودي بجزيرة ابن عمر ايوة آآ آآ ده شمال العراق جزيرة ابن شمال عمر شمال العراق ايو شمال العراق ارض رافدين جبل الجودي ودي موجودة في تاريخ الانبياء والرسل او اطلس الانبياء والرسل نعم نصول برد الصورة اللي بعدها نعم. ما زلنا نتحدث دكتور جمال عن الـ الـ الـ الـ حاجة أن حاجة تقول أنه ما فيش حدود سياسية للجزيرة يعني العربية مخزن المنطلق هذا الوقت نوح عليه السلام الخلافة أبو البشر الثاني وبدأ به تاريخ الآيوة هذه صورة خام بعض الغربيين بعض الغربيين بدراسة وعملية تصوير م. للموضع براديو كربون 14 فوصلوا إلى الشكل اللي تعتداء اللي هو يعني وفي بعض الأحجار الجانبية اللي كانت بتربط فيها الأحجار عشان تتق يعني تعمل عملية ثقل للسافيرنا وهي تمخر حببلار وهذه بعض الرسومات التي قاموا بها تبين لنا كما العملية التعشيق والألواح هذه آية من الآيات يعني وإن كان ربنا هي وحملناه على ذات الألواح, ودسر. الألواح والاربطه اللي بينه سواء اربطه أيوة بحبال أيوة أو بمسامير وهنا المؤشرات الأسهم اللي دي تشير إلى العبارة عن القطعة الحجرية التي كانت تربط فيها الحبال التي كانت تحطوا في أحجار عشان تعمل عملية ثقل لل للسفينة فهي في التجربين في موجة كالجبال. نشوف الصورة اللي بعدها هذه غرفة مقول أطرس الأم بي أو الخاص بسامي أحمد. هذه لغة مسمارية بعض الحروف المسمارية اللي هي كانت بتستخدم في بلاد أرض الرافدين. اللي بيسموه العراق والحقيقة يعني ده تخسميها جي لكن م. أرض الرافدين هي دي ودي نصوص مسمارية اللي كتبونا على الحجارة نموزجين الفوف اللي اللي ايه اللي علاقة الكتابة يا دكتور جمال بسيدنا لأن م. طبعا عسرة في أرض الرافدين على قطع أسرية تحكي أخبار الطفان باللغة السومرية وباللغة الأكادية وباللغة البابلية واللغة الأشعرية عبارة عن تفاصيل قصة طفان الناس أغضب الله عز وجل فيعني أصدر ربنا أرسل لهم يعني إنسان يدعوهم إلى الخير لم يستجيبوا فكتب عليهم الهلاك هذه النصوص وأعتقد في واحد اسمه زاجس كتاب اسمه زجريت ذاتوز بابل عظمة بابل ونشر النصوص يعني مترجمة التي تؤكد طبعا هي لذا استبعدنا الأسماء اللي في في في النصوص القديمة وبعض الاشياء الاخرى نجد ان هي الصورة تبقى اصلا من صورة الطفان قصة الطفان اللي في القرآن الكريم نعم. نشوف الصورة اللي بعدها دكتور جمال أيوه هذه هي الصورة التي تبين لنا احنا بقول الجزيرة العربية هي المخزن التي انتقلت منه الحضارات الشعوب الى كافة نلاحظ السقف وسط افريقيا بين افريقيا واسيا عند بوغاز المندب الى البحر الابيض البحر الاحمر نجد عند المحيط الهندي في إيدنا على عيدنا الشمال نجد دا مستهير دايرة هناك من, من جزيرة, جزيرة العرب فضيها بالضبط انطلقت مسيرة البشرية إلى آسيا وأوروبا وإلى أفريقيا وايضا على الجانب الآخر نجد أنه بيسمى القارتين الجديدتين أيضا انتشر الإسلام فالحديث المسلم هي سام أبو العرب وحام أبو الحابش وافث أبو الروم أنا عاوز أقول المنطلق إذا المنطلق إذن عاوز أقول ظلت المنطقة العربية طبعا هي كانت قلب العالم الإسلامي الخلافة الثانية أو البشر الثاني اللي هو نوح, عليه, نوح عليه السلام كانت انطلقت مسيرتهم عشان كده من قدر لله عز وجل أن السفينة راست على جبل الجودي ومنها انطلقت مسيرة الدعوة الإسلامية شرقا وغربا نعم السلام دكتور جمال نعود إلى نوح عليه السلام وهذا التمكين الرائع الذي مكن الله له ولأبنائه بعد الطفان لابد له من صفات كانت توجد في نوح عليه السلام حتى يمكن الله له هذا التمكين وربنا سبحانه وتعالى بيقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم اللذر تضى لهم ولا يبدلنهم بالبعد خوفهم أمنة يعبدونني لا يشركون بشيء فالحمد لله هم حقق الشرطين يعبدونني م. لا يشيكون بشيء فربنا سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض ثانيا مكن لدينهم ثالثا حقق الأمن والأمان ولكن ده جاء في عقاب يعني تسعمية وخمسين سنة دعوة إلى الله عز وجل يعني لأنه طبعا دي ما كانتش يعني ملامح المجتمع الإسلامي الذي أقامه آدم على سطح الأرض يعني بدأت يعني تندرس معالمه في مع نهاية الخمستاشر قرن من الزمان او نقدر بنول عشرة على الاسلام بعدها حصل انحراف، فربنا سبحانه وتعالى انتدب نوح عليه السلام واحنا قلنا ان ربنا رباه في كان فيه على هذه الارض التي شرع قطع منها من الاسلام لغاية ما استكمل المهمة تم تربيته على مفهوم الاسلام الشامل وانطلق وانطلق ليقود مسيرة الدعوة الإسلامية ويصارع الباطل زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقته وسلم خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم إذن فالأصل في البشرية هو الخير والشر طارئون عليهم وليس العكس الأصل عشان كده نحضر نقول الآن بيقين أخطر شيء أن احنا نختزل تاريخ الأمة الإسلامية في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لو خاتم المرسلين أمر خطير أن نختزل تاريخ الأمة الواحدة منذ بداية محمد صلى الله عليه وسلم ولكن المسألة تتعدى ذلك أستاذنك نخدها بعد الفاصل مشاهدينا الكرام بداية الأمة الواحدة أمة الإسلام لم تبدأ ببعثة أو بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بدأت قبل ذلك بكثير متى بدأت وما العصور التي تندرج تحت تاريخ هذه الأمة الواحدة ده اللي حنبدأ بعد الفاصل إن شاء الله تنتظرونه إذن فأمة الإسلام لم تبدأ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها بع... بدأت قبل ذلك متى بدأت؟ هذا ما نعرفه الآن من أستاذنا دكتور جمال يعني هو سبقه لأن أول آدم عليه السلام هو أبو بشر الأول وهو أقامه وزوجه وبنوه أول مجتمع يحيى على الإسلام ويقيم الإسلام وينشر الإسلام ده الملمح الأول هذا المجتمع الإسلامي الأول استمر حوالي خمستاشر ألف سنة على الأرض. سمي آدم عليه السلام أبو البشر الأول. أبو البشر. لماذا سمي نوح عليه السلام أبو البشر الثاني؟ لأن من جاء بعد نوح يعني وجعلنا ذريتهم البقية. من تبقى مع نوح ونجوا من الطوفان نحن من سلالتهم الآن. يعني نحن أبناء نوح عليه السلام. نحن أبناء نوح الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام. فإذا نقصد أنا ذكرت تاريخنا الإسلامي إذن. يعني مش يرتبط فقط بمحمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس والعثمانيين وكذا لكن هو يرتبط ارتباطا كما قلنا قبل كده بالكون المسلم يرتبط بالله الخالق قبل كده يرتبط الملائكة يرتبط بخمستاشر ألف سنة على الإسلام منذ عهد آدم عليه السلام ثم بعد ذلك يرتبط بنوح عليه السلام وبثلاثمائة وبدعة عشر رسولا على الإسلام يعني إذا تاريخنا يجب ألا يختزل في الفترة يعني إذا تاريخنا يضرب بجذوره في أعماق الزمن و و و و عشر رسولا ودي خطورة هذا الأمر لأن يقابل هذا هذه الصفحات مغيبة في التاريخ أولادنا ما بيدرسون هذا بيدرس القصص القرآن ممكن ندرس قصص قرآن لكن على الجانب الآخر بيدرس التاريخ كتاريخ إسلامي آه إذا وبي... قيل تاريخ إسلامي يبقى من ميلاد رسولها أو من بعثة رسولها وفي نفس الوقت مش كده هو الآن بيدرس التاريخ القديم كما صنارة وعند هود وصالح وشعيب وبقية الأنبياء والرسل بيدرس المفروض لا تاريخ قديم يعني لا إله لا نبوات الدين من اختراع العقل البشري الإنسان الحيوان تطور الإنسان في معتقداته فإذا المشكلة الآن الأبناءنا الأبناء يجب أن يدرسوا هذا التاريخ على هذا النسق لا. أن ده تاريخ أمتنا الإسلامية يبدأ بالعقائد وبالكون وبآدم الذي شكل أول مجتمع إسلامي على سطح الأرض وبعدين الصراع بين الحق والشر ثم يأتي نوح عليه السلام ليقيم المجتمع الإسلامي على سطح الأرض وبعد ذلك يأتي هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليه السلام في جزيرة العرب يأتي بعد ذلك إبراهيم ويولوس يأتي بعد ذلك على أرض الشام نلمح الأنبياء والرسل مثل إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيا وعيسى كمتأت مسيرة الإسلام على هؤلاء هذه الصفحات لماذا تغيب من مناهج التاريخ ويقتصر على سيرة محمد محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أنا أعتقد مناهج التاريخ القديم يجب أن تستبعد حرام شرعا ان يدرس له التاريخ القديم أن الإنسان ما كان يعرف له ربا ولا يرتدي له دم دينا وحرام أن يدرس ابننا من التاريخ عاد وثاموت تاريخ أسطوري خرافي حرام أن تتجاهلون الأنبياء الرسل وتجاهلون الإمام العظمى التي أقامه نوح هادم عليه السلام وبعدين نوح عليه السلام ومن ثم دكتور جمال يعني اللي في نحن نعمله إن نحن بدأنا في قصة الصرا رغم أننا نتحدث عن تاريخ إسلامي لا نتحدث عن قصص الأنبياء نتحدث عن تاريخ اسلامي فبدأنا منذ آدم عليه السلام ثم نوح وتحدثنا قبل ذلك عن موسى ويوسف عليهم السلام وسنتحدث عن باقي انبياء الله كحقب وكأجزاء من تاريخ الامة الوحيدة نعتقد ان احنا ان شاء الله في, في, يعني في اللقاء القادم هنلمح احنا عطينا او سنعطي تاريخ الجزيرة العربية في ضوء دراسات التاريخ القديم ثم نعطي التصور الاسلام عشان الناس تشاهد العوار عشان حتى يقول احنا بنتجاهل التاريخ القديم لا التاريخ القديم عشان نور الناس خطورة ان يدرس هذا ده ب... ده تسلل التاريخ القديم الالواثنى الى الكليات الشرعية في كثير من بقاء الارض والشاب في نظام الساعات المعتمد لا يستطيع ان يتخلف عن دراسة هذا المجل يقول لهم ده جماعة ده كفري كده يعيش لجي انه مشكلة لكن يعني لا يفون لذلك احنا سنحرص و احنا قبل كده ما جد جدمنا دراسة تاريخ يوسف وموسى في ضوء الرسالات السماوية في تاريخ الخديم واعتقد ان شاء الله المرحلة كم تاريخ الجزيرة العربية في ضوء رسالات السماوية والدراسات التاريخ القديم نعم. لكن لا فوت هنا أن أذكر أيضا أن ليه أهمية الجزيرة العربية وارتباط الجزيرة العربية بالمنطقة العربية قلب العالم الإسلامي والدليل على آدم عليه السلام أنه بنى المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام وفي شد رحال لهذه المساجد ومسجد النبي عليه وسلم فيما بعد نعم. فأنا عاوز أقول المنطقة كلها مترابطة وحدة وحدة ما كانتش هذه التجزئة الموجودة بعد سايكس بيكو من منذ القدم أمتنا أمة أمة واحدة العالم العربي ما يسمى قلب العالم الإسلامي أمة واحدة الأنبياء أتصور الخمسة وعشرين نبي المعروفين لدينا كانوا في المنطقة العربية على امتدادها يتواصلون ينتقل من أرض الجزيرة إلى أرض الرافدين إلى أرض واد النيل إلى أرض الهند يعني عاوز أقول إذن تاريخ الأمة الواحدة هو تاريخ واحد منذ آدم عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم دكتور جمال تقييمك ليه قصة الصراع المتمثلة في سيرة نوح عليه السلام هذه القصة التي استمرت ألف سنة إلا خمسين عاما من الذي انتصر في النهاية هل الحق هو الذي انتصر بعد هذا الطفان وبعد نجاة هذا العدد الضائيل مع نوح عليه السلام نعم هو لا شك فيه يعني, يعني لا شك فيه ما ربنا سبحانه وتعالى قال التدافع بين الحق والباطل سنة ربنا هي جارية لا تتغير ولا تتبدل وربنا علمنا أننا معرضين البشر على على على سطح الأرض معرضون دواما ل هجوم شيطانية لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمان وعن شمائلهم لا قوّدنا لهم صراطك المستقيم فعرف أن الأمة مسلّت عليها هذا الشيطان وأن هذا الشيطان لا يخنث إلا إذا وجد من يعني يعني يعني يدمغه ويرب الأمة على مفهوم الإسلام الشامل عشان تتقي شره وشر من يعمل معه ويستمر الدين حاكما لحياة الأمة فأعتقد أن قصة الصراع رغم أن طبعا لأنه كون نوح عليه السلام 480 سنة يتم إعداده على رأيه من الآراء وبعدين يظل ينطلق ليدعو 950 وخمسين سنة وما آمن معه إلا قليل. وخاد هذا الوقت الطويل مع أن هذا كان فيه مشقة نعم. عشان كده ربنا قاله فنج... ونج... فنجيناه وأهله من الكرب العظيم نعم. وهو حتى يعني استغاس بالله فاني مغلوب فانتصر فانعتقد بفضل الله عز وجل نعم انتصر والدليل على ذلك قيام المجتمع الإسلامي والإسلام يحكم حياة البشرية في أمن وآمن للإنسان والأمة مستخلفة في الأرض مظاهر التنكين لا. ومظاهر التنكين أن ننطلق المسلمون يقيمون يبلغ دعوة ربنا دغوة الإسلام عشان يجي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا بلغنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار عشان يستكمل المهمة هزا أنا عاوز أقول هي دي القضية المحورية التي يجب أن تبرز في دراستنا للتاريخ قضية عبضوا الله ما لكم من إله غيره قضية الكبرى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والتي من أجلها استخلف آدم في الأرض، آه. والتي من أجلها استخلف نوح ومن معه في الأرض، والتي من أجلها استخلف الله الأنبياء والرسل في الأرض، والتي من أجلها استخلف محمد والخلفاء الراشدين والمؤمنين ومن في الأرض هي، والتي من أجلها يقوم سوق الجنة وسوق النار هي عبد الله ما لكم من إله غيره. جزيكم ف... الله الم المعنى واضح دكتور جمال والآن نود أن نقطف بعض الثمار من سيرة نوح عليه السلام منها مثلا مسألة الوشيجه والعلاقه الوثيقه بين البشر ما أهم علاقه بين هؤلاء البشر راينا ابن نوح عليه السلام يموت في الطوفان وزوجه تموت في الطوفان ايه المساله دي يعني يعني هل الرابطه رابطه النسب ليست بهذه القوة وما الرابطه التي يجب ان تكون بين يعني البشر يعني لو هنا ناجل الاجابه على السؤال ده بس قصدي شيء مهم الحقيقه في الدرس المهم الذي يجب ان نتعلمه من قصة الصراع التي درسناها أن جرى قضو الله عز وجل أن ينتصر هذا الدين بأيدي البشر ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربنا سبحانه وتعالى يعني كان ممكن أن يقول شيء قل فيكون أن يقول للمجرمين موتوا فيموتون ويقول للحق ممكن لك فقم أدي مهمتك لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى انتدى بقى. انتدم من البشر خير الناس في ذلك الوقت بعد وفاة آدم عليه السلام بفترة طويلة اختار نوح ليقوم بهذه المهمة منازلة الباطل ودعوة الناس إلى الإسلام والانتقاء والتربية والتكوين والإعداد لا. ثم كان في النهاية فنضرب بالحق على الباطل فيدمغه الطريق الذي سلكه نوح هو إلى الله والأمر المعروف والنحن المنكر فانطلق يدعو وينتقي ويربي ويكون ويقيم الحج على الناس ونا كنا معذبين حتى نبعث رسوله يعني عاوز اقول الصراع يعني مش مجرد انه, إنه يعني جهد وبوزل وانتهى لا. ده في يعني نتعلم منه اذا الواقع المزري الباطل الان الذي يشتال المسلمين عن دينهم ويعطل الشرائع ويعطل الحدود الباطل الذي لابه لدماء الذي حرم البشرية من نعمة الامن والامان هذا الباطل هذا العدوان على بني الإسلام لن يتوقف من تلقاء نفسه فإذا لابد من أناس يقتدون بآدم عليه السلام واقتدون بنوح عليه السلام ويقتدون بالأنبياء يمضركون أن قصة ولذلك دكتور حتى نقتدي بآدم ونوح عليه السلام لابد أن نضع للمشاهد الكريم نقاط معينة يعني نقول له بعد هذا السرد في خلال حلقات طويلة اقتدي بنوح ولكن نضع يده على بعض النقاط مثلا زي ما قلت حكى النقطة الاولى نقطة العقيدة او نقطة الرابطة بين البشر والوشائج اي رابطة لابد ان يؤثرها الانسان ولاؤه يكون لمن وبراؤه ممن فانحدد استاذنك الموطة إن... دي اولا لا. انما وليكم الله ورسوله الذين امن الذين يقومون صلى الله عليه يعني اذا الولاء هنا يتضح من يعني ابراهيم عليه السلام أو من سيدنا سيدنا نوح لسم إني بريء مما ما تشكون البراءة من الشرك وأهله وولاءه لإخواني في الإسلام طبعا الوشيدة وشيدة العقيدة ما هذي اللي حولها نذند يعني المفروض هي القضية اعبدوا الله ما لكم من إلهين غيره الذين يجتمعون عليها ويؤمنون بها ويعملون بمقتضياتها هنا يكون بينهم الترابط والاتحاد والحب والنصرة إذا فنمر واحد أن تكون وشيجة العقيدة هي الرابط ال القوي بين البشر ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله سيئة ونزلت كمان ربنا سبحانه ربنا آخ بين محمد العربي وسلمان الفارسي، لا. وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، القوشيجة بتاعتهم خذ العقيدة، لا. قضية الإسلام هي التي يجتمعون حولها، فهي بدونها، بدون الولاء لله ولرسوله ولأمة الإسلام، ودون البراءة من, ال... من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، لن يقوم هذا الدين، لا. لازم يبقى عشكر بن صالح قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم من أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ويأتي بعد ذلك قل إن كان أباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسار ومساكن ترضاها أحب إليكم من الله ورسول وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إذن لازم يكون هنا الوشيجة التي يلتقي عليها الناس هي العقيدة ما. وهذه المصيبة بتاعة الأمة الآن مش بال... الآن حلت محلها روابط العبقى القبلية وقواب وروابط العصبية ما. هذا مصري هذا عربي هذا كذا كذا نجد أن المشكلة نفسها يعني يعني تتكرر في كل زمان ومكان إذا لن يعني يستقيم أمر هذه الأمة كما استق... يعني كما كانت بدايتها إلا أن تكون الرابطة هي رابطة العقل سالم الله خيره دكتور جميل شكر الله لك نعود إلى نقطة ثانية نوجه فيها عناية المشاهدين إلى أن يتأسوا بنوح عليه السلام وهي مسألة الصبر الدعاة الآن أو الناس بشكل عام لا, لا يتحملون إنكار الناس عليهم الدعوة أو إنكار الناس عليهم مظهر من المظاهر الإسلامية لو قال له أنت مربي ربي دأنك ليه لو قال له أنت لابس جلبية ليه لو قال له أنت بتتكلم في الموضوع ده ليه؟ أنت إيه علاقتك بفلسطين أصلا عشان تتكلم في المسألة دي لا, لا ليس عندهم هذا الحس الذي كان عند نوح عليه السلام فنود من حركة نوجه كلمة للدعاء كيف نقتدي بنوح عليه السلام في مسألة الصبر نعم يعني هو الاختداء طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني علمنا نوح اني دعوت قومي ليلة ونهارة ألف سنين إلى خمسين عاما ويتعرض للإيزاء والشتم و... و... وهذا التروين بالقتل وكذا لكن نعم. فيه صبر ولم يقف عند طريقة واحدة يعني يدعون بشكل معين فيصدوه فخلاص بقى لا بيغير الطرق والوسائل والأثالي يعني هض أضف إلى ذلك يعني نجد ان نوح عليه السلام وهو يواجه هذه المواقف يقوله كان يعني عابد لله عز وجل لا أكل الأكل ويشرب الشرب إلا يحمد الله عليها فكان فيه يعني إيه آآ آآ إيمان قلبي وإيمان عملي وعابد لله عز وجل صام الظهر كله نوح عليه السلام ويعني كان عابد لله عز وجل عنده علم وعباد الله عز وجل فهو نمر واحد يفهم مسألة الولاء والبراء جيدا ثانيا كان صابرا ثالثا كان عابدا مش صابر, صابر, صابر, صابر على دقوة واجب الدعوة وتحمل الأذى وتربية الأمة نعم. على الإسلام نعم. ثلاثة هذه لأن ننفض الناس يحت يعني وده الحتة التي المسألة التي يجب أن ننتبه إليها المسألة التي يجب أن ننتبه أن سيرة نوح عليه السلام سيرة آدم عليه السلام تقدم لنا بناهج تربوية متكاملة آه. مناهج تربوية وتقوم على العلم الشرعي وتقوم على العلم بال... بال... بالعلوم الكونية وهذا ممكن أن نستخلصه والوقت لا يسمح لنا لكن سيرة احنا شوف ساعات طويلة أمضيناها مع مسيرة آدم عليه السلام في الجنة ومسيرته على الأرض وعطيني السنوات الطويلة وكذلك أمضيناها يجب أن نستخلص المناهج التربوية التي, شرع التي بينها رب العالمين مربنا علمها لمحمد ومحمد صلى الله تمثلها واقتدى بها في تربية هذا الجيل شوف آدم كم سنة ظل الجيل ويعيشه على الإسلام خمستاشر ألف سنة كم سنة نوح عليه السلام واستطاع أنه فعلا يقيم مجتمع إسلام سمعك لو حابب تتكلم في مسألة المناهج سنتكلم فيها لكن نكمل حتى لا نخرج عن السياق ما زلنا نتحدث عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الدعاء ويقتدون بها أسوة وقدوة بنوع عليه السلام منها أيضا حصن الطاعة دكتور جمال لأنه عندما أمر ببناء بدعوة قومه دعاهم وعندما يعني وقفوا أمامه استمر في دعوته وعندما أمر ببناء السفينة في صحراء ليس فيها ماء حتى تجري فيها السفينة بناها رغم أنه لا يعلم لما بنيت هذه السفينة هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى حتى وإن كان لا يعرف السبب لابد أن نقتدي به فيها فكيف نوجه أيضا الدعاة إلى هذا المعنى من خلال سيرة نوح عليه لأنه ربنا صحيح قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ما م. كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع الذين مقتضيات العبودية لله رب العالمين السمع طاعة لله ولرسوله ولا إمة الإسلام الذين يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى اطيعوا الله آه. ورسوله وأقول الأمر منكم الذين يصبقون الشرائع ويقيمون الحدود إزاكم الله خيرا دكتور جمال ما زلنا مع هذه الدروس التي نتعلمها من نوح عليه السلام ونقتدي به فيها ولكن أستأذنك نستكملها بعد الفاصل وشاهدنا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم أهلا بكم من جديد إلى قصة الصراع ومعانا أول اتصال من الطفلة رؤى السلام عليكم عليكم السلام أنا يا عم متابع معاكم قصة سيدنا نوح وأنا تعلمت منها دروس كتير أهمها طاعت ربنا وطاعت الوالدين وأنا وكل الأطفال لازم نسمع كلام بابا وماما لأن ابن سيدنا نوح لما عاصى أبوه ورفض يركب السفينة ربنا عقبه بالغرق إن شاء الله جزاكم الله خيالا يا رأى شكر الله لك ده ابن الوحش اللي ماسمعش كلامه لكن في أبناء آخرين سمعوا كلام باباهم نوح عليه السلام وربنا نجاهم معاه وانتشروا في البلاد ونشروا دعوة الإسلام شكرا جزيلا رؤى وسعداء باتصالك دكتور يامل مسألة طاعة الوالدين النقطة دي كانت برزة في موقف يا بني يركب معنا قال سقاوي إلى جبل أن يعصمني من الماء حتى عصيان الوالدين وشؤم هذه المعصية يعني عصيان الأولاد لأبائهم وأشكال هذه المعصية يعني المعصية مش بس كلمة أف ومش بس كلمة مش حامل ومش بس كذا ولكن اتخذت أشكالا كثيرة من النظرة للوالدين نظرة تحزن الوالدين وحتى القتل للأسف الشديد رأينا هذا الأمر في هذه الأوينة فماذا تقول لأبناء اليوم وآباء الغد؟ أنا, أنا أذكرهم بقول الله تعالى وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالأم وأوصل بالأب يعني ربنا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرما وقل لهما قولهم أخفض لهما جناحة ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة ربكم أعلم يعني إذن وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصيلت عن نساطه السلام لما قل له أمك أمك ثم أبوك ورجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أمي حملتها على كتفي وطفت بها يعني طواف سيدناك نشوف هذا الرجل الذي حمل أمه وطاف بها هل أد حقها أم لا ولكن معنا ندى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالي بكتور جميل اتفضلي يا ندى. لماذا عم الطفان أرجاء الأرض ولم يكن قاصر على بلد سيدنا نوح عليه السلام ليه شكرا حاضر حاضر شكرا يا ندى. لماذا عم الطفان الأرض كلها ولم يقتصر على المكان الذي كان فيه نوح عليه السلام ومن قد... قال وأين كان نوح ناح... نوح كان مجال دعوته الأرض كلها التي كانت فيها مجال المجتمع الإسلامي لخمسة عشر ألف س... سنة الأرض سنة. التي كان فيها حياة لأن كل ايوه. سنة يقولون بأننا نكتشف أرض ايوه جديدة ورثة الأمريكيين مكتشفين وراي نعم, نعم فأم... ما ما مكملش من الزمان آه يعني أقصد هن... إن الأرض التي كانت مكتشفة بالنسبة لهم حيز اهتمامهم وحائز رؤيتهم لكن بالأرض. هو نقدر نقول لأن مجال رسالة آدم الأرض كلها ونوح رسالة الأرض كلها. هو سيدنا أدم عندما تكون رسالته للأرض كلها يعني الحتّا واقف فيها كده خلاص رسالة إنه ليس على الأرض إلا هو والملائكة القريبين منه وبعد ذلك أبناء.نتكلم عن المعمورة أنا ما. بتكلم مجال الله ربي إني جاعل في الأرض خليفة.يبال الكون المع الجزء المعمور هو مجال دعواته والغير معمور بينتشر في الأرض لأن لابلا غنى شوف النسلا مقال رب هو الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على دينه كله لابلا غنى هذا الدين ما بلغ اللين والنهار. فإذا يعني هو مجال دعواته لم يقتصر الطفان على موقع معين لأن لا نستطيع الآن أن نقول أن نوح كان على أرض الرافدين أرض الرافدين مجالها فقط رسو السفينة واستوت على الجودي يعني استوت السفينة فنزل في الموقع ده وكانت طبعا وجوده طبعا كما نلاحظ في جزيرة العرب وأرض الرافدين وأرض الشام ودي كلها كانت البقعة التي كانت فيها حركة الناجين من الطوفان. اذا الطوفان عمل الأرض كلها لان الأرض كلها كانت مجال دعوة نوح عليه السلام. ومن ف... قبل آدم عليه السلام. ومن قبل آدم علية. زيك الله خير. أم معنا مي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت أش. اتفضل يا ام مي عرفنا ان سيدنا نوح طلب من الرب أن يرحم ابنه. هل طلب أيضا أن يرحم الله زوجته؟ جزاكم الله خيرا السؤال الأممي أن سيدنا نوح طلب الرحمة لابنه فهل طلبها لزوجته أيضا؟ لا يعني أعتقد يعني حتى ما فيش النص القرآني لما يتعرض لكن واضح ده سيدنا نوح اعتذر و... عن طلبه لابنه لا هو الفكرة أنه ما كن ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولما أمر بالبلاغ بلغ ما أنزل أيك من ربك قال ربنا وأنذر, وأنذر عشيرتك الأقربين يبا إذن مؤكد أن النبي الله نوح رسول الله نوح يعني دعا زوجته إلى الإسلام ودعا أولاده إلى الإسلام ما يعني هم كانش مرسل يعني أولاده الذين أسلموا سام وحام ويافوس والناس أو الثمانون الذين أسلموا الله رب العالمين وإجابة بشر معهم الدعوة وبنات أولاده الزوجات أولاده مؤكد أن دعاهم إلى الإسلام نعم. ولكن لم يأتي نصر الدكتور جمال أنه دعا لزوجه حتى حتى إنه في في في موضع آخر يقول رب اغفر لي ولوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات دعى الدنيا كلها بس ما, ما ذكرش ما هنا دلوقتي دلوقتي دلوقتي الولاء ونصر. الولاء لمن هنا شوف هي تظهر قضية الولاء والبراء دعا لمن قال أتزرع الأرض من الكافرين من الكافرين اللي منهم زكاة لكن رب يغفر لي ولوالديه وقيل إنه إن والديه كانوا كانوا كان مؤمنين بدليل إن ربنا لم ي يعني يا يا هذا النوعه والوالدي ها وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتها مؤمنه وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار يعني حتى استبعد هنا نعم. الظالمين من دعواته يعني اذا استبار يعني خسارة فاذا لابد أنه أقام قام بواجب البلاغ نعم, نعم. ورغم قيامي بهذا الواجب دكتور جمال على مدار ااا تسع مائة وخمسين سنة إلا إن سيدنا نوح عنده حتى التواضع جميلة قوي إنه بيقول رب يغفر لي يعني سيدنا نوح بعد كل هذا الأداء وكل هذا العطاء يخشى ألا يغفر له ويسأو الله أن يغفر له يعني ما ما, ما هذا الجمال ثم بعد ذلك يدعو لوالديه هذا البر اللي إحنا كنا نتكلم عن بر والدين وزين الابن العق أباه مات في الطوفان فهو يدعو لوالديه من بره لوالديه ثم يدعو للمؤمنين الذين دخلوا بيته ثم يدعو للمؤمنين جميعا فهو بر عام بكل المؤمنين. مش كلام لكن هذا. فهذه خلق الأنبياء يعني. وهو في نفس الوقت كانوا يريدون الجنة ويخافون من النار. ال والدليل على ذلك مكائيل لم يرى مبتسما قط كما أخبر النبي محمد سأل سأل نوح قال له لم يرى مبتسما قط ما رفش مكائيل ولا إسرافيل أيهما. فقال له منذ أن خلق الله النار لم يرى مبتسما خوفا شرغم أنه ملك يعني هو أصلا مقرب من الله عز وجل ومن أهل الجنة في يسرحون في فرياضيا لكن عاوز أقول أن الناس يعني كان يخافون الله عز وجل ويرجون جنته يخافون ناره ويرجون الجنته وكان صلى الله عليه يعني يقول حتى أنت رسول الله يقول حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته نعم حتى وذلك يقولون يعني لما تشوف سيدنا نوح صامت دهرة كلها إلا العيد الفطر وعيد الأضحى الاثنين دول هل هذا سبب دكتور جميل في أنه يعني وصف بأنه عبد دشكور هو المفروض أنا لما أنا مرجعت التفسير في كلمة عب دشكور لصفه قال الشكور هو يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية شوف الطاعات القلبية والقولية والعملية يقول إنه هو يعني يعني الشكر لابد بد أن يكون عاملًا اعملوا ألا داودا شكرا وقديم عبده الشكور نعم. وبعدين قلبي وبعدين لا يعني كلامه بيدعو إلى الله عز وجل عمل وشكر ويشكر الله باللفظ بالكلمة الحمد لله ودعوة إلى الله أمر معروف نعم عن المُنكر فبالإضافة إلى إلى إيه النجد إنه صبره على على تربية الناس على الإسلام وعدم يأسه <تصفيق> و... و... مع العلم بأن ما نقدرش نقول أن نوح عليه السلام كان دعوته بس 950 سنة زي سيدنا موسى عليه السلام هو على رأس الأربعين بوعس لكن قبل كده له جهد مع أهل مع أقباط مصر في ذلك الوقت وبني إسرائيل فنعاوز أقول جهد الدعوي كان مبارك يعني استمر قبل دعوته لأنه الربعمائة وتمانين مش معقوله الربعمائة وتمانين سنة يقعد بيتربى فقط هو بيتربى ويربي غيره كمان نقدر نقول مرحلة الدعوة الخاصة يمكن كانت مرحلة الدعوة الفرزية طب استرى نحكي معنا اتصال معنا الطفل كريم السلام عليكم أنا أخبر سلام أنا عني اتفضل يا حبيبي ماذا ذا الكثيرين من قوم نوح وثقه معذرة يا كريم تاني سؤالك كريم معايا حاجة ماكي ما السؤال كريم معايا كريم معلش ممكن تعيد السؤال تاني ماذا ذا الكثيرين من قوم نوح يزاك والله خيرا، شكرا يا كريم. ما جزاء الكافرين من قوم نوح؟ هو كريم واضح ما كانش معاه في في حلقة الطوفان. ولم... وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فعن ربنا سبحانه. هل, أنت... هل هذا الغرق اللي تقوله هو غاية أو نهاية المطاف بالنسبة لهم؟ لا ده مش نهايه المطاف لا ده عذاب يرفض بعد كده دا يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيه زي أهل زي فرعون نعم. يعني مجرد غرق ودخلوا النار على طول عذاب البرزخ ده ورد برده في ايه من الايات اللي هي خاصه بعذاب قوم نوح الذين كفروا بالله عز وجل جزاكم الله خيرا بنلاحظ برده دكتور جمال ان كان من وسائل دعوة نوح عليه السلام لقومه انه يفتح لهم باب التوبة والاستغفار وورأينا أن هناك علاقة وثيقة بين التوبة والاستغفار والعمل الصالح والبركة والرزق. صحننا الوقت بنتلمس الرزق في حاجات كتير أو إن الواحد يسهر أو إنه يشتغل شغلتين في اليوم إنه يعني حاول يزود ساعات العمل بس في في مفتاح مهم أوي من مفاتيح الرزق فتحه لنا وعرفونا سيدنا نوح اللي هو الاستغفار نلقي الضوء على على هذا النقطة. يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام هو يعز قومه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقار وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يحرم الرزق بالذنب يدن... قد جهز له بالذنب يُذنبه وأيضا ربنا قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني أيضا. من الرزق مع الطاعة ومع... مع الطاعة ومع الطاعة والاستغفار وإن كان ربنا يرزق المؤمن والكافر يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لمن الاخرة ولكن قد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه, بالذنب يعني, يصيبه. يعني يعني يصيبه. هو الرزق كتب له ولكن قد, ولكن قد يحرم منه لأنه أصابه نعم ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركاتي من السماء نعم كل رسول كان المشكلة طبعا لما نيجي نطبق الـ الـ الـ الآن نرى أوروبا تعاني أزمة إقصادية ما الآن تبحث عن أسبابها و ولن تخرج من هذا المأزق الناس الذين يتعاملون بالربا ويعانون من التضخم والمظالم والقتل وتعطيل الشرائع وتعطيل الحدود وتعطيل هؤلاء يبحثون يقولون أصله فشل الخطة دع دخطة خطة خمسية وخطة عشرية لا. لم يخرجوا من هذا المأزقي أبدا الحل اللي قاله سيدنا نوح واعتقد إن قالوا سيدنا هود كما سنرى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة ويزيدكم قوة إلى قواتكم ولا تتولوا مجرمين ده سيدنا هود يقول مخمسة صنارة فيما بعد يعني إذا السبب يجب إن الناس تبحث عن السبب الحقيقي لا. ان الزنوب هي سبب ضيق الأرزاق هي سبب مشاكل الاقتصادية عدم تطبيق شرائع الإسلام عدم الامتثال للعزّة وجل في الصغيرة والكبيرة عدم تربية الناس على الإسلام المعاصي التي امتدت في مج... سلوكياته والزنا والتعامل بالربا والسفور و... والقتل وسلب الثروات واحتلال الأوطان وإشعة الفتن في الأوطان بين أبناء الأمة الوحيدة كل دي زنوب تعسل العبد عن, مع... عن طاعة الله وتحرمه من الأرزاق فاحنا بنقول يا... يا ناس أهو ربنا في كتابه الكريم هذه دعوة الله إليكم أ... أ... وأنيبوا إلى ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا ده الحل ما فيش حد لغيره لخطة خماسية ولا عشريه ولا قروض من البنك الدولي ولا قروض من فلان ولا معونة من الدولة الشرقية ولا الغربية ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرأرة وامددكم بأموال وبينه واجعل لكم جنات واجعل وده اللي عمله سيدنا يوسف عليه السلام نعم. لما قال تزرعون سبع سنين دائبة فما حصدتم في صنبله اللا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلنا ما قدمتم اللا قليلا ما تحصنون ثم يأتي بعد ذلك عمل في غاس الناس وفي عصورهم لما قال الملك سمع الخطة الخمسة عشرية أدرك أول حاجة أنها تقوم على زراعة الأرض الأرض موجودة مش عاوز سلق ولا عاوز قروض بربا ما. لأن الدين هم بالليل ومدلنة بالنهار لا ده عندك الأرض وعندك الأيد العاملة وإذا الماء ما كانش موجود كفاة صلاة الاستسقاء الرسول فلما عرف وشاهد أنه يعني تيسير الأمر وقال جاء إنك اليوم لدينا مكين ومين قالوا لا ما ينفعش قضية الوحوظة ان نمسك وزارة الزراعة ولا وزارة التموين ده مش حل المشكلة لازم حياتكم كلها تبقى لله قل ان صلاتي ونسك ومحياتي. اجعلني على خزائن الارض ان نحفظه عليهم اللي يحكم حياة الامة لا. العقادية والفكرية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والعلاقات الامسانية والدولية هو ده الحل لا. مفيش غيره وعشان كذا ستظل البشرية تعاني إن لم تفيأ إلى ربها وتقول للإسلام تعالى تولى المسؤولية التي تولاها محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الأمة أسعد الناس به والتي تولها آدم فكانت أسعد الأمة به وكان تولها نوح هو ده الحل شوف حضرتك نبهتنا لقضية فقلت استغفروا ربكم هذه سنرى عبر دراسة تاريخ الأنبياء وتاريخ الأمة المسلمة أظهر عهود الأمة الإسلامية مش بس من ناحية الزراعة والتجارة والحضارة لأذا من كل جنبات الحياة نجد فيها خصوصا يعني حتى هنا في هذه الآية نفسها فقلت استغفر الله أنه كان غفرة الملمح الأول في الآية أن يربطهم بالله سبحانه وتعالى أنه كان غفارة يغفر لكم ذنوبكم بكم وبعد كده يربطهم برده بشوية حاجات كالتطمعهم وتحببهم في الدنيا وحاجات مادية اللي فيها المطر واللي فيها الزرع واللي فيها الأولاد واللي فيها الرزق الكثير فقلت استغفر أنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة أهوت بعد كده الزرع بقى وكذا ويمددكم بأموال وبنين الحقيقة احنا في أستاذ أيمن أستاذ أشرف يقضيت ال العملية الكون المشهود وتسخير الكون وما فيه. نعم. كلموه عن الدواب وما بين فرس ودم لبن سائغا للشاربين ويتكلم عن النخل يخرج مطينا شعر مختلفا الألوان وبعدين. الفلك تجري في البحر بأمر الله عز وجل والنعم الكبيرة والقون المزخور أمامه هذا وترقية الحضارة الإنسانية وتمكين الله لهم أنزلنا الحديدة فيه بأس شديد ومنافع علشان يقفوا في وجه الشر علمناه صنعة الموسيقى لتحسن الله يعني لا. ربنا سبحانه وتعالى حينما يمكنه تمكينا لم يحدث للبشرية من قبل ولا من بعد فقد مكن الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام وأخذنا من سيرته الدروس والعبر التي نتعلمها منه وما زال الصراع مستمرا دكتور جمال وسنلتقي مع جوانب أخرى للصراع في قصة هود وصالح وشعيب بعد ذلك إن شاء الله ولكن في نهاية هذه الحلقة نشكركم شكرا جزيلا شكراً على هذا العطاء وهذا الثراء ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>